أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن آذروا أنهم لا إله لا أنفتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى تعلَّا عما يشركون خلق الإنسان من نطفة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 ربكم رؤوف رحيم والخين والبغان والخمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَمِن كُلِّ فَوَاكِهَةٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ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 وألقى في الأرض رواسيات تميد بكم وأنهار وأنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلى ماذ وبنجمهم يهتدون فمن يخلقك من لا يخلق أ فلا تذكرون فَأَعْطِ جَزَاءَ نِعْمَةِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا هم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكيرة قلوبهم مكيرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ويقول أين شركائي الذين كنتم, الذين كنتم اقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السنم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فنبي سمّث والمتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا ؟ زل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا منهم للذين أحسنوا منهم في هذه الدنيا حسناً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَعَدْنِي يَدْخُنُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَار لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم أدخل الجنة أدخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين مِنَ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُمْ أَفْزَعُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا أَعْمَلُوا وَحَقَّ بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقال الذين أشركو لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيئا من شيئا نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيئا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله وجدل بالطغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ومنهم من حقت عليه الضلالة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 وأقسموا بالله جهدا أي لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حقا بلا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبين لهم الذي يختلفون فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّكُمْ كَانُوا كَادِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْقُولَ أن لَهُ كُنْ أن نقول لَهُ كُنْ فَكُنْ وَالَّذِينَ جَادَرُوا فِي الْلاَهِمِ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ولا أجور الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم تسألوا أهل الذكر إِيَّاكُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ولعلهم, و... نزل إليهم ولعلهم, ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفعمل الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض؟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 يتفيء ظناره عن اليمن والشمال إلى سجدة سجدة لله وهم داخلون وللناي السجود ما في السماوات وما في الأرض من دابة وللله يستر ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فاطهم ويفعلون ما يأمرون. وقال الذين أشرتوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا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 وأقسموا بالله جهدا أي مالهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حقا بلا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَادِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْقُولَ أن لَهُ كُنْ أَنْقُولَ أن لَهُ كُنْ فَكُنْ وَالَّذِينَ جَادَرُوا فِي الْلاَهِمِ بَعْدِ مَا أَظْلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا ولا أجور الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجانا نوح إليهم لِئَنَّ أهل الذكر إن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ و... نزل إليهم ولعلهم, ولعلهم يتفكرون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 أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هو بمجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف الرحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء تفيا ظلاله يتفيء ظنرُه عن اليمن والشمال إلى سُجدَةٍ سُجدَةٍ لله وهم داخرون وللناي السُّجدُ ما في السماوات وما في الأرض من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 ويفعلون ما يؤمرون الله الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارغبون وله ما في السماوات والأرض، فأيَّا يَفْرَحَ بُونَ وَقَالَ اللَّهُ نَتَّخِذُ إِلَهَيْنَ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَأَيَّا يَفْرَحَ بُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِفًا أَفَعَيْرًا اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نعمتي فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجآرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما وإذا بشّر أحدهم بالأونة ظل وجهه مسودة ظل وجهه مسودة وهو كظيم يتورع من القوم من سوء ما بشّر به أيمسكه علىه أم يدوسه في التراب أم يدوسه في التراب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 ناسا بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أن سنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار لا جرم أن لهم النار وأنهم افراضا ثللهنا قد ارسلنا الى امم من من قبلك زينا لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا إلا لتبين لهم الذي اختنفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا بهم أرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إن في ذلك لا ايه لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن ما يعرشون ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا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 يرضهم على ما ملكت أيمانهم فهم في جتسوا أثب الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين بنين وحفده ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات. أفبأ أفبأ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم نزقا من السماوات والأرض شيئا, شيئا ولا يستطيعون فلا تطلبون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقادر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أباكم لا يقدر على شيء وهو كن على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام حِل البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم. من بطول لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إن الطيذ مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله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 من جنود الأعماق بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث أثاث ومتى عن إلى حين والله جعل لكم مما خلق وجعل لكم الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل ماتًا شديدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولهم ولا هم يستعتبون واذا راى الذين ظلموا العذاب واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم وَإِذَا رَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَهْمَ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَشْرَكَاءُ الَّذِينَ كُنَّ نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إن إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام، وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سدناكم سدناكم عذابا فوق العذاب بما كانوا بما كانوا يفسدون ويوم انا في كل امه شهيدا شهيد عليهم من أخسهم وجنّا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بأعلى لكل شيء وغدو وبوشرة وبوشرة للمسلمين وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقرباء ويناع عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوة ان كذا ان كن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم لا تكون أمّة هي أربعة من أمّه إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيك تختلفون ولو شاء الله لجعل لكم أمّته ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتدوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم, ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 ليس له سلطان على الذين آمنوا على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذينهم والذينهم به مشركون وإذا بدنا آية ما كان آتيه والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أتُمُّفَتَرَ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل غُرُوحُ القدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَاهُ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ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 وَأُلَّا إِكَهُمُ الْكَافِرُونَ نَكَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانٍ إلَّا إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَا شَرَحَ بِالْكُفْنِ صَدَرَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ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 وَأَنَّهُمْ مُلْغَافِلُونَ لَا تَرَىٰ مَا انَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ خَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشتروا نعمة الله إنكم ثم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهلهن غير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ رَبِّهِ وَلَعَادٍ فإن, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يا ربك من بعدك لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت لله إن إبراهيم كان أمّة قالت من المشركين شاكرا لئن مه اجتابه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وفي الاخره واتيناه في الدنيا حسنا وانه في الاخره لمن الصالحين أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة حنيفة وما كان من المشركين إنما جعل السبب على الذين اختلتفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما, فيما كانوا فيه يختلفون وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم, وجادلهم بالتي هي أحسان إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم